صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا نبدأ بما وعدتكم به بالدلس الماضي نجيب على بعض الأسئلة المتراكمة حتى يصل بعض الأخوة يقول أخونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة ثم قال أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلع بها السفن ويتهن بها الجلود ويستصبح بها, بها الناس فقال لا هو حرام قال هل هذا الحديث يعاند قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه عندما مر على شاة الميتة فقال للناس هل انتفعتم بجلدها بإيهابها قال ليس nüüd oma taarud ja هل بين حديث النهي عن انتفاع بشخوم الميتة وغير ذلك وحديث أنه مر بشاة ميتة فقال هلأ أخذتم إهابها فانتفعتم به فقالوا إنها ميتة ليس بينهما تعارم أبدا هذا في الجلد جلد الميتة التي يحل أكلها إذا ذو وذاك في غير الجلد فالجلد فيه طبيعتان طبيعة شجرية نباتية وطبيعة حيوانية فهذا إذا دبغ طهر وأما الشحم وغير الشحم فإنه لا يطهر أبدا والمسألة في الخلاف بين العلماء الجمهور يرون أن جلد الميت يطهر بالذبار مما تحل الذكه وذهب ابن مالك رحمه الله وروايه الاحمد ان الميت لا يحل الانتفاع بشيء منها وسدل بحليل عبد الله بن حكيم ان النبي عليه الصلاه والسلام ارسل لهم كتابا اما بعد في جاءكم كتاب هذا فلا تنتفعوا من الميت من الميته بهاب ولا عصبه والصحيح ان هذا الحديث ليس ناسخا ولكن معناه أي لا تنتفع من الميتة بها الإهاب والجلد قبل أن يدبغ ودليل ذلك أنه قرنه بالعصب والعصب لا يدبغ فذل على أن جلد الميتة إذا دبغ فقد طهر وقد أذن لهم في أول الأمر أن ينتفعوا بجلود الميتة دون دباغ ثم رفع الحكم وبقي حل الانتفاع إذا دبغت يقول هل يجوز وقت إخراج الصدقة ونيتها تكون عن المؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات والدليل لا أعلم لذلك دليلا لا أعلم لذلك دليلا والإنسان يقف عند فيما وقف فيه النص هل يجوز أن أضرب شارب الخمر إذا وجدته في الشارع إذا كان عبدا لك نعم وإلا يجب عليك أن تنصحه وتستره فإن لم ينتصح وكان مستهترا وجب عليك أن تبلغ الجهات المسؤولة قامت الحدود إنما هي لولاة الأمور ما حكم التربع عند الصلاة جالسا هذا الذي اتفق عليه العلماء مكان القيام يجلس الإنسان متربعا إذا كان يصلي جالسا يقول ما هي بدعة الموازنة وهل لها أصنف الكتاب والسنة بدعة الموازنة هي أنهم يأتون للمبتدع افضال المضل صاحب البدع يقول لا تنزو حسناته يذكرون حسنات كان له كذا علامة نشر كذا نشر كذا ثم كذا وهذا في الحقيقة تبرير للبدع هذا يذكر في السير إذا أردت أن تترجم لشخص تذكر ما له وما عليه أما إذا أردت التحذير من الفتر فهذا لا تذكر إلا ما يحذر الناس منه لأنك إذا ذكرت الحسنات قررت به الجهال وبررت لوقوعه في الفتر السؤال قبل الأخير يقول نظام البوصلة هل يوخذ به في الصلاة؟ في تحديد القبلة نعم هي من الآلات الحديثة الدقيقة وكان الناس يستخدمونها من قبل يعرفون بها الجهات وهي من الاجتهاد في تحرير القبلة يقول هل حدد شرع لبس الفضة أي كمية الفضة مثل الساعات وغيرها الفضة للنساء ليس فيه بأس أبدا أما للرجال فالوارد التختم فقط وسيأتي تفصيل هذا في باب اللباس يقول ما حكم السلام في دورات المياه ومكان وضوء أما مكان وضوء فجائز أما في الحمام قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتني على تلك الحالة فلا تسلم عليه فإني لا أرد عليك قال الإمام النووي رحمه الله باب في قضاء حوائج المسلمين الباب التاسع والعشرين باب في قضاء حوائج المسلمين وهذا الباب الحقيقة هو من حقوق المسلمين ومن تعظيم حرماتهم وبيان حقوقهم ولكن خص الباب الذي بعد باب ستر عورات المسلمين ثم باب قضاء حوائج المسلمين للتنبيه على أهميته والإشادة بفضله قال باب في قضاء حوائج المسلمين المراد بالحوائج هنا الحوائج المباحة وليست الحوائج الضرورية لأن الحوائج الضرورية قضاؤها واجب وفي قضاء حوائج المسلمين أجر عظيم قال الإمام رحمه الله قال الله تعالى وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ هنا أمر من الله عز وجل بفعل الخير جميعا وعلق الفلاح بفعله والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهور فمن فعل الخير دخل الجنة ونجى من النار فلا طريق للفلاح إلا بعبادة الله عز وجل والسعي في نفع عبيد فموفق لذلك كتب الله له النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة هذه الآية أولها قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا وكعوا واسجدوا واعبدوا ربكم هذا قيام بحق الله عبادة الخالق وافعلوا الخير هذا نفع العباد لعلكم تفلحون ولعل من الله واجبه ولعل من الله واجبه اي الفلاح بذلك متحقق ولكن ليبقى رجاء المؤمن ويبقى اجتهاده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 ستره الله يوم القيامة متفق عليه هذا الحديث تقدم شرحه والشاهد منه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته وانفرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة من كان في حاجة أخيه قال رحمه الله أيعانه عليها ولطف به فيها كان الله في حاجته هذا فيه أن الجزاء من جلس العمل وهذا العون كما جاء في الرواية الأخرى والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته هذا العون يشمل الدنيا ويشمل الآخرة يعينه الله في الدنيا ويعينه في الآخرة أما الإعانة في الآخرة فقال النبي عليه الصلاة والسلام من مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدم فهذا عام في الآخرة وفي رواية من مشى مع مظهوم حتى يثبت له حقه ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزول الأقدام الله أن يجعلنا منه وأما العون في الدنيا ماذا لله هذا الحديث ومن كان في حاجة أخيه متى يكون إنسان في حاجة أخيه في الدنيا وفي في الدنيا ولا شك كان الله في حاجته والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وفي حديث زيد بن ثابت قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه سواء بفعله أو بقوله أو بقلبه كل ذلك يشمل هذا الحديث وهذا الأمر عون الأخ والسعي في حاجته فيه أجم عظيم قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا يعني في المسجد النبوي لأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا وقال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم هذا أحب الأعمال سرور تدخل على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا وعلى هذا الأمر كان سلف هذه الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان والآثار في هذا كثيرة جدا ذكر ابن رجب في جامع العلو الحكمة قال وكان ابو بكر يحلب للحي اغنامه فلما استخلف قال جارية منهم الان لا يحلبها فقال ابو بكر بلى واني لارجو الا يغير يغير ما دخلت فيه عن شيء كنت افعله قال ابن رجب هذه فائدة وإنما كانوا يقومون بالحلاب لأن العرب لا تحلب النساء منهم لأن العرب لا تحلب النساء منهم وكانوا يستخبحون ذلك فكان الرجال إذا غابوا احتاج النساء إلى من يحلب لهم فحلب الرجل ليس عيبا إنما هو الأصل وكان أمر يقول ابن رجب يتعاهد الأرامل يسقي لهن الماء بالليل ورآه طلحة بالليل يدخل بيت امرأة فدخل إليها طلحة بالنهار فإذا هي عجوز عمياه مقعدة فسألها ما يصنع هذا الرجل عندك قالت هذا منذ كذا وكذا يتعاهدني ويأتيني ما يصلحني ويخرج عني الأذى قال وكان أبو وائل يطوف على نساء الحي وعجائزهم كل يوم فيشتري لهن حوائجهن وما يصلحهن وفي السير وغيره قال سفيان الثوري كان زبيد اليامي وزبيد بن الحارف الحافظ أحد الأحلام قال الثوري كان زبيد اليامي رحمه الله إذا كانت ليلة مطيرة أخذ شعلة من النار فطاف على عجائز حي فقال أوقف عليكم بيت شو معنى وكف يعني خر البيت هل عندكم من البيوت خرت عجائز احتجن لمساعدة طاف على عجائز الحي فقال أوقف عليكم بيت أتريدون نارا للتدفئة فإذا أصبح طاف على عجائز الحي يقول ألكم في السوق حاجة أو تريدون شيئا هذا في أن المجتمع كان يعرف بعضه بعضا ويعرف العجائز وبيوت العجائز وحوال الصغير وحوال الكبير فيتواصلون ويتراحمون ويؤدون, ويؤدون الحقوق وأما في زماننا في قد يجلس الرجل إلى جنب الرجل سنين متجاوران ليعلم بعضهما بعضه وهذا في الحقيقة علامة من علامات آخر الزمن جاء في المسند وغيره من حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الساعة فقال علمها عند ربي لا يجلها لوقتها إلا هو ولكن أخبركم بمشاريطها وما يكون بين يديها إن بين يديها فتنةً وهرجاً قالوا يا رسول الله الفتنة قد عرفناها فالهرج ما هو قال بلسان الحبشة القتل قال ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد احد ان يعرف احدا ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد احد ان يعرف احدا والناس في ارحامهم يتهالونهم قد قال النبي عليه الصلاه والسلام تعلموا من ارحامكم ما تصلون به تعلموا فالتناكر لا شك أنه يؤدي إلى تفكك المجتمعات ولقلة التواصل وقلة التراحب فتغزو الناس الفتر نسأل الله السلامة والعافية قال وانفرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة وهذا تقدم فيه أن الجزاء من جزء العمل فمن فرج فرج عنه ولكن تفريج الله أعظم إذ كرب الدنيا لكرب الآخرة لا شيء ويقصيرة لا تدوء وأما كرب الآخرة فعظيمة. فجزاء الله عظيم الناس من شدة الكرب يوم القيامة يبعثون خفاة عرات أرلة الرجال والنساء كلهم بلا ملابس فاستعظمت ذلك عائشة رضي الله عنها وسألت الرسول عن ذلك فقال الأمر أعظم من ذلك أو من أن ينظر بعضهم إلى بعض لكل مرئ منهم يومئذ شيء شأن يغني قال ابن رجى الكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب والتفريج هو أن يزيل عنه الكربة فتنفرج عنه قربته ويزول همه وغمه وقال النووي رحمه الله في هذا فض إعانة المسلم في هذا فض إعانة المسلم وتفريج الكرب عنه وسط زلاته ويدخل في كشف الكربة وتفريجها من أزالها بماله أو جاهب أو مساعدته والظاهر أنه يدخل فيه من أزالها بإشارته ورأيه ودلالته وقال أبو حاتم رحمه الله البستي في كتاب روضة العقلاء قال الواجب على المسلمين كافة نصيحة المسلمين والقيام بالكشف عن همومهم وكربهم. لأن من نفس كربة من كرب الدنيا عن مسلم نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن تحرى قضاء حاجته أي حاجة المسلم ولم يخدق قضاؤها أي لم يقدر قضاؤها على يديه فكأنه لم يقصر في قضائها قال والإخوان يعرفون عند الحوائج كما أن الأهل يختبرون عند الفقر لأن كل الناس في الرخاء أصدقاء وشر الإخوان الخاذ لأخيه عند الشدة والحاجح ولذلك ذكر الأعمش رحمه الله قال كان الناس يلقى أحدهم أخاه كان الناس يمكث أحدهم الأيام المتوالية لا يلقى أخاه ثم إذا لقيه قال كيف أنت كيف حالك ولو سأله شطر ماله لأعطاه إياه ثم صار الناس اليوم يلقى أحدهم في اليوم مرة أو مرتين ويقول كيف أنت كيف حالك ويسأل عن كل شيء حتى عن الدجاجة في البيت ولو سأله نصف درهم لم يُعطيه وقال ابن عمر لقد أتى علينا زمان وما أحد حق بذيناري ودرهمه من أخيه المسلم ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كم من جارٍ متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا ربي سل هذا لما أغلق عني بابه ومنعني فضله والحديث سيسر صحيح وفي قضاء الحوائج حفظ لنعم القاضي الذي يقضي الحوائج وهذا داخل في معاني كان الله في حاجته فحفظ النعم يدخل في قضاء الحاجة فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أقواماً اختصهم بالنعم لمنافع العباد إن لله أقواماً اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها يقرهم فيها ما بذلوها فاذا منعوها نزعها منهم الى غيرهم ان الله اقوى من اختصهم بنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها فاذا منعوها نزعها منهم الى غيرهم الحديث في صحيح الترغيب وفي حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أقواماً اختصهم بالنعم لمنافع العباد معذية إن لله أقواماً إن لله عند أقوام نعماً إن لله عند أقوام نعماً أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم فإذا ملوهم نقلها إلى غيرها وفي حديث عباس رضي الله عنهما قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبقها عليه ثم جعل حوائج الناس إليه فتبرر فقد عرض تلك النعمة للزوال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 نفَّسَ الله عنه كُربةً من كُرب يوم القيامة ومن يسر على مُعصِرٍ يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن سترَ مسلِماً سترَه الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سَلَكَ طريقًا يلتمِسُ فيه علمًا سهَّل الله له طريقًا إلى الجنة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 عندكم شو؟ خطأ حديث عند مسلم فقط والحديث متكلم فيه حديث هذا متكلم فيه مسلم صحيح هو من علامة من يتكلم فيه في إسناده هذا الحديث جمع من الآذاب والأخلاق والعلوم الشيء الكثير قال النووي وابن ذخيق العيد هذا الحديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب هذا الحديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب فيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما يتيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة أو غير ذلك من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا قال ابن رجل تنفيسها أن يخفف عنه منها مأخوذ من تنفيس الخناق كأنه يرخي له الخناق حتى يأخذ نفسا والتفريج أعظم من ذلك وهو أن يزيل عنه الكربة فجزاء التنفيس التنفيس وجزاء التفريج التفريج أيما أعظم من فرج أو من نفس هذا كلام نرجع وهذا فيه أيضاً عن الإنسان أن يساعد أخاه في كربه ولو لم يستطع أن يفرجها عنه مثل من يكون على يديهم كبير أو أقصاد كثيرة فيدفع عنه قصة فيتنفس ذلك من هذا على هذا القوم وحمل الأكثرون التنفيس على التفريج فمن نفس أي فرج وأزال وكشف كما قال القاضي عياد وغيره وقال ابن القيم التنفيس هو التفريج يقال نفس الله عنك الكرب أي أراحك منه وفي الحديث من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة هذا في المدارج وقال المدقيق ومعنى تنفيس الكربة إزالتها فالتنفيس هو التفريج عند الأكلاب وقالوا عبر بالتنفيس عن التفريج لاستحكام الكربة من جميع الجوانب كأن الكربة أحاطت به ولا يستطيع معها أن يتنفس أبدا حتى تضيق عليه الأرض وهي واسعة قال هيتميه في الفتح المبين قال كربة هي ما أهم النفس وغم القلب لأن الكربة تقارب أن تزهق النفس فكأنها لشدة غمها عطلت مجال التنفس منه فكأنها لشدة غمها عطلت مجال التنفس منه قال وبه يعلم حكمة إيثار نفس على رديفه من أزال أو فرج يعني هنا ما المناسب يقول نفس أيما أعظم نفس لأن الكربة شديدا جدا قال وقال بعضهم التفريج أعظم من التنفيذ لأنه إزالتها بالكلية وبعضهم يقصد ابن رجل من نفس عن مؤمن وقال بعد ذلك من يسر وانستر مسلما من ستر مسلما هنا قال من نفس عن مؤمن لماذا عبر في التنفيذ من نفس عن مؤمن هنا قال من ستر مسلما هنا اختلف العلماء في التوجيه قالوا يحتمل احتمالات قالوا إما من باب تغايل الألفاظ دفعا للتكرم يعني مؤمن ومسلم واحد فقال من نفس عن مسلم عن مؤمن وقال من ستر مسلما كلاهما واحد فقال إما من باب تغير الألفاء وإما لأن الكربة تتعلق بالباطل فناسب الإيمان المتعلق بالباطل والستر يتعلق بالظاهر فناسب الإسلام المتعلق بالظاهر هذا واضح؟ لأن الكربة لا يطلع عليه شخص عليه هموم كثيرة بسبب ديون وغير ذلك هذا يعني أمره في الباطل والباطل الإيمان يتعلق به فناسب الكربة الباطلية الوص بالإيمان وناسب الذي تعلق بالظاهر الإسلام المتعلق به قال من نفس عن مؤمن كربة هذا فيه إطلاق فيشمل كل كرب الدنيا ويدخل فيه الكرب النفسية والمالية والعلمية وغير ذلك قال الفاكهاني رحمه الله في المنهج المبين في شرح الأربعين قال فيه الترغيب في قو... في قضاء حوائج المسلمين في الترغيب في يكون بماله او بجاهه او باشارته او عاناته بنفسه او سفارته بواسطته يعني ما نعيد او يرسل احد او يتوسط أو شفاعته أو دعائه له بظهر الغيب نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة هنا قال من كرب يوم القيامة ولم يقل من كرب الدنيا والآخرة كما قال في التيسير والستر ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن يسر على معصر يسأل الله عليه في الدنيا والآخرة أما هنا قال نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ولم يقل من كرب الدنيا والآخرة قال ابن جماعة فالجواب أنه يجوز أن يكون اتفاقا يعني وقع هذا اتفاقا إذ الترغيب حاصل بكل الأمرين ويجوز أن يقال لما كانت الدنيا محل العورات والمعاصي احتيج إلى التستر فيها يسرى الله في الدنيا والآخرة وأما الكرب فهي وإن كانت الدنيا محلا لها لكن لا نسبة لكربها إلى كرب الآخرة حتى تذكر معها وقال ابن رجب قيل في مناسبة ذلك إن الكرب هي الشذائد العظيمة وليس كل أحد يحصل له ذلك في الدنيا بخلاف الإعسار والعورات المحتاجة إلى الستر فإن أحد لا يكاد يخلو في الدنيا من ذلك قال وقيل لأن كرب الدنيا بالنسبة إلى كرب الآخرة كلا شيء فادخل الله جزاء تنفيس الكرب عنده ينفس به قرب الآخرة يعني الجمع إما أن الأمر اتفاقا والترغيب في واحد يشمل الجميع وإما أن الكرب لا تحصل لكل أحد بخلاف السطر فالكل إليه محتاج فذكر السطر في الدنيا وإما لأن كرب الدنيا بالنسبة لكرب الآخرة كلا شيء فادخل الله الأجل للآخرة قال ومن يسر على معصر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة المعصر هو الذي عليه حق لغيره لا يستطيع أن يؤديه والتيسير عليه قال ابن رجب والتيسير على المعصر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين إما بإنظاره إلى ميسرة وذلك واجب كما قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة بذلك الصحيح من يطلب أحدا دينا وهذا الرجل قد أعسر وليس عنده ما يؤدي لا يجوز له أن يشتكيه وأن يحبسه يحرم عليه ذلك بل الإنظار واجب أما إذا كان مستهترا نعم أما إذا كان أعسر صابة جائحة وليس عنده ما يؤدي لا يجوز له أن يشتكيه ولا يجوز له أن يحبسه لأمر الله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة قال وذلك واجب وتارث بالوضع عنه إن كان غريما شو غريب غريب غريب يعني أخذ منك يعني غريب يعني أنت تطلبه وأعصر وضعت عنه قلت أسقط عنك الدين إما بإنظاره أو بالوضع عنه إن كان غريما وإلا فبعطائه ما يزول به إحساره أنت تطلب لك غيرك يطلبه فتعطي ما يزول به إحساره هذا يدخل من يسر على مؤسر وقال الهيتمي رحمه الله من يسر على مؤسر بإبراء يعني أبراءه مما عليه أو هبة أو صدقة أو نظرة إلى ميسرة بنفسه أو وساطته قالوا يصح شموله لإفتاء العام في ضائقة وقع فيها بما يخلصه منها لأنه معصر بالنسبة للعالم ولكن هذا الأخير لفظ الحديث بعيد عنه قال يسر الله عليه في الدنيا والاخره هذا فيه ان الجزاء من جنس العمل وانه لا باس للانسان المسلم ان يغسل من تيسيره على اخوانه الرغبه في ان ييسر عليه امور الدنيا وهذا لا يقتطع في اخلاصه لان الشريعه جاءت في ذلك بالأجر الدنيوي والأجر الأخروي من يسل على معصر يسل الله عليه في الدنيا هذه أمور دنيوية في صحن الإنسان أن يؤثر حتى يسل عليه الكرب الذي هو فيها وفي قول يسل الله عليه في الآخرة قال ابن رجب يدل على أن الإعصار قد يقع في الآخرة وقد وصف الله يوم القيامة بأنه يوم عسير والأحاديث في فضل التيسير على المسلم المعسر كثيرة جدا وهذا فيه أجر عظيم جدا قال عليه الصلاة والسلام من سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفذ عن معسر او يضع عنه من أن الله من كرب يوم القيامه فلينفذ عن معسر او يضع وفي روايه من سره أن الله من كرب يوم القيامه وان يظله تحت عرشه فلينظر معصرا هذا هو التبراني وفي صحيح الترغيب وقال عليه الصلاة والسلام خُسِب رجلٌ ممن كان قبلكم فلم يُجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس أي تاجر معهم وكان موسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المعزر قال الله تعالى أنا أحق بذلك منك تجاوز عن عبدي رواه مسلم جاء في رواية أن الله عز وجل أمر المنائكة أن تقبض رجلا لم يعمل خيرا قط فقبضت روحه فسأله الله عز وجل هل عمل خيرا قط فيقول لا ثم تذكر فقال إنه كان لي غلمات وكنت أبعثهم وكنت إذائي للناس فأقول لهم خذوا ما تيسر وعفوا عما تعسر فقال عز وجل نحن أحق بالعفو منك وأمر به فأدخل الجنة وعن أبي هريرف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنظر معصرا أو وضاعا أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وهذا الظل فيه نجاة من كل كرب يوم القيامة من الوقوف من الشمس وغير ذلك من الكرب التي يشيب فيها الولداء ولكن هذا يظل تحت ظل عرش الرحمن وفي حديث أبي قتادة من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة وأن سعد بن زرارة قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فليسر على معسر أو ليضع عنه رواه الطبران بقي جمل مهمة وفيها كلامه طيب وإن كان الامام قد عقد عليها ابوابا مستقله ولكنها بعيده شيء شيء ما نرجئ الكلام عليها في فضل العلم والاجتماع في المساجد على تلاوه القرآن في احكام نرجئها للدرس القادم نسال الله لنا ولكم التوفيق والسلامه والهدايه والعصمه والتوفيق يقول إذا نوى المسلم أن يحج وأخذ بالأسباب كلها وقبل السفر بيوم مات هل يكتب له الحج وأجره لا أدري ولكن من مات محرما يبعث كما مات يبعث ملبيا أما من نوى الأصل أن من أعمار بالنيات ولكن ليس عندي بها شيء يقول إن أحببت لأخي ما أكره أو كرهت له ما يحب هل هذا من كبائل الذنوب هذا هناك كمال الإيمان ما معنى وحدة الوجود وحدة الوجود أي أن كل ما هو في الكون هو الله تعالى الله عن ذلك أولوك كبير هذه مقولة كفرية كل ما تروا أمامك هو الله هذا الله عز وجل في السماء أأمنتم من في السماء قال ابن تيمير رحمه الله حتى قال بعض كبار قضاة الشافعية أن في القرآن فقط أكثر من ألف دليل تدل على علوم الله عز وجل على عرشه في سماواته وقال المزني رحمه الله قال رحمه الله لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله على العرش بصفاته يقول لو تنبهون الشباب في أن أولى من تقضى حاجته هو حاجة أهله أمه وأبوه وزوجته وأبنائه لأن كثيرا من الشباب اليوم يشتهد في قضاء حاجة أصدقائي ويترك أهله كما يلبس عمامه ويترق ستر الأورا لا شك أن الإنسان يبدأ بأهله وحاجة الوالدين والأهل هي المقدمة مطلقا ثم الأصدقاء والإنسان يغلب حسن خلقه وتمسكه بدين الحق لقيام بحقوق أهله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إسلاما أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا وخيركم خيركم للنساء وهذا كالميزان على أن حزن الخلق يتضح في البيت وليس عند الأصحاب وهذا سيأتنا فيه كلام طوي أبواب قريبة إن شاء الله عز وجل يقول ما رأيكم بتنويل سيارة عن طريق منك إسلامي إذا كانت السيارة عنده ويملكونها طيب أما لا يريدون السيارة إنما يشترونها لك بناء على طلبك وهم لا يريدونها ولا يرغبون فيها فيها خلاف بين الكلباء والذي أدين الله به أن هذه شيلة والمعاملة فيها تحايل على الرباء لأنه لو لا طلب الشخص ما ذهبوا ولا اقتربوا فكأنهم المال بمال بزيادة وجعلوا السيارة ستة فلو أعطوك المال بيدك وقالوا اذهب أنت ادفعه للمالك الأصلي وادفع لنا زيادة كان ربا صريح ولكن يقولون المندوب يذهب بالشنطة إلى المالك وأنت أخذ السيارة هذه الراجح والله علم عدم تجوزها يقول هل يجوز وضع لوحات التي فيها تذكير لله في الشوارع لا أدري يقول هل يجوز وضع القرآن في المسجد صدق على الميت ليس فيه بأس أو مصحفا ورثه كان بقي يقول يا شيخ ما حكم الجمع والقصر للذي يسافر دائما يقصو ويجمع دائما كالذي يشتغل في أبو ظني وهو سكان الشارقة قيد يقصر هذا في الطريق فقط ان صادفته صلاة ليس مسافر في أبوظبي وليس مسافر في الشارقة في الطريق إذا صادفته صلاة ولا يجمع بمكان عمله ولا يجمع بمكان سكنه ولا يقول أحد إن فلان مسافر يقول ذهب العمل وسيرجع الظهر يقول لدي أجوعة من الإبل وأريد أن أخرج زكاة الإبل وعلي عمر سنتان ولكنها غالية لدي وجميلة جدا وأريد أن أشتري من السوق عمرها سنتان واخرجها بدل هذه لا بأس لا بأس كرائم الأموال أي ومر الإنسان بإخراجها يشتري ما لها سنتان ويخرجها هذا بشر أن تكون سائمة أما إذا لم تكن سائمة وهي التي ترعى السائمة التي في أكثر الحوم ولا يطعمها صاحبها يعني لا تعتمد على طعام صاحبها هذه هي التي فيها الزكاة إلا أن يشاء ربها فيريد أن يخرجها يخرج الزكاة تطوعاً لا بأس لكن شرعاً لا يلزم الزكاة إلا من كان السائمة وهي ترعى في أكثر الحوم يقول قال الله تعالى لعلكم تفجحون قلت لعل من الله واجبة أرجو التوضيح يعني لما يقول لعلك تفلحون يعني الفلاح متحقق الفلاح متحقق وهذا في القرآن كثير الله عز وجل ما وعد به يوفي ما وعد به إذا وعد وفى سبحانه وإذا توعد عفى يقول ما نصيحتكم لزوجة للزوجة التي تحاند زوجها في كثير من الأمور سيأتينا قريبا حقوق الزوجين تتظرونا لا تغيبوا هل من السنة نصب القدمين بين السجدتين أحيانا نعم قال ابن الزبير تلك هي السنة تلك هي السنة وثبت ذلك على ابن العباس هي سنة نبيك فالانتصاب على القدمين بين السجدتين احيانا سنة يقول زوجتي فضل الله ومنتي نتي حفظت كتاب الله وهي حاضرة الآن فما نصيحتكم لها بما تبدأ في طلب العلم نسأل الله عز وجل ولي وفق الجميع للعمل الكتاب الله عز وجل فليس الشأن الحفظ فقط الحفظ مهم ومن وفقه الله عليه برزوم سبيل السنة لنبيه النجام لأن في آخر الزمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الأثر عن المعاذ يفتح القرآن حتى يقرأه المرأة والصبي والرجل فيقول الرجل ما لي قد قرأت القرآن ولم اتبع والأثار في هذا كثير والكلام طويل ولكن نصيحتي أن تسلق سبيل السنة والعلم وتشتهد في ذلك تحافظ على القرآن هذا أمر طيب ولكن لا بد من معرفة المنهج ودروس العلم والفقه هذا الذي يحفظ الإنسان ويقويه فيبدأ الإنسان بكتب التوحيد وقراءة التفسير قراءة كتب الأحاديل يبدأ بالتوحيد بالصغار ثم يتدرج كتب العقيدة ثم بعد ذلك يقرأ كتب التفسير وأنصح بتفسيرين اثنين إلى ثالثة لهما تفسير ابن كثير وتفسير ابن سعدي يكفيان طالب العلم إلا لمن أراد التوسع والتبحق بكتب العلماء كثيرة ثم يقرأ شروعاً بحاديث ان أراد الأخلاق ورياض الصالحي وإن أراد الأحكام فبروغ المرام وعمدة الأحكام ثم يتوسع بالتدريج وإذا لم يجي شيخاً يأخذ الأشرطة المورثه عن العلماء الكبار يسمعها ويتفقه عليها اسال الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد انه لذلك والقادر عليه جزاكم الله خيرا سبحانك انت ما في اسئله زك الله خير اما في موضوعه الساعه الثانيه خاصه انا بدي اطبق بين سواء بخصوص التصوير انا رقمي السلام عليكم الله وغالي بعد الفجر يا سلام